موتا ولا وَلَا ولا وَلَا ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا افكوا افتراه وأعانه عليه، وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما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 أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إلقى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 وكانا ضيقا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير. قل أذلك خير أم جنة الخلد أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عباديها السبيل قالوا سبحانك سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى ألسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ومن نظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما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 وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَ الْعَمَلِ وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنَ عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا خير مستقرا واحسن مقيلا اللهم انزلنا من الجنه اصحاب الجنه يومئذ خير خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنفر كان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الخليل لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء لي وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتل الله ترتيلا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 أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.